موسوعه ل ي م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن آمين ض ر ب ل ك م مثلا من ن أ ف س ك م ه ل ل ك م م م الاسلاميه م ك ت أ ي م ن ك ء ف ي ا رزقنا لكم رزق فأنتم ف سراء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 وجهك للدين حنيفا فطرة ا ل ل ه ا ل ت ي فطر ا ل ن ا س ع ل ي ه ا لا ت ب س ي ل ل ع ل ق الله ذلك الدين القيم و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن منيبين إ ل ي ه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين طلقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إ ل ي ه ث م إذا و س و ق ه ا م ن ه ا ب ل س ي للعلوم ا ك ا س ل ا م ي ه ت موسوعه ت ع ا ف ف ت ل م أم و ن أ النابلسي ي ه م ل ط للعلوم ب م ا ل ا س و ا به م ي ه اسماء الله ا ل ح فرحوا س ن ا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 والمسكين وابن ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا ليرضو في اموال الناس فلا يرضو عند الله موسوعه ا زكاة آتيتم ت ي من من ر د النابلسي ل ه للعلوم م الاسلاميه ل ه ل ذ ي ق ثم رزقكم ثم م و ي و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ب م ا ك س ب ت أيدي ا ل ن ا س ليذيقهم ب ع ض ا ل ذ ي ع م للعلوم و ا م ي ع قل ا ل ر ا كيف ا ل ي ك ا ن م ر ه م ف موسوعه النابلسي م ي يوم للعلوم و ن من كفر ع ي ه كفره ن عمل الاسلاميه الذين آ م ن و ا و ع م ل و النابلسي ا ص ا ا ح ت م قطره إنه ل ي ح ا للعلوم ن آ ي الاسلاميه ت ه أن ي و ب ش ر موسوعه النابلسي ر ح م ت ج ا للعلوم ف ه الاسلاميه ت ش ك ولقد أ ر س ل ن ا من قبلك رسلا إ ل ى قومهم فجاءوهم بالبينات انتقمنا من الذين أ ج ر ه م وكان حقا علينا نصر المؤمنين